الثالث الآث والأثنى على الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الذي خلق السماع في الأرض وعلى الظلمات العين ومن الذي الذي وَجَعَلْنَا الله في <تصفيق> أَيْدِيهِمْ وفي وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَنَسِيَ الْإِنْسَانُ خَلْقَهُ وَقُلْنَا يَا إِنْسَانَ مَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ يا رب ارحمني وطرني من كل شر فَلَنَسْتَوِي <تصفيق> بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ يَا أَيُّهَا Ik wil niet He said, here he is, here he is, here here he is, Thank you. Thank قَالَ بَلَى مَا أَنَا أَسْأَلُهُمْ أَلَمْ يَكْتُمْ أَنَا أَنْتُمْ أَنَا أَنْتُمْ أَنَا أَنْتُمْ أَنَا أَنْتُمْ أَنَا أَنْتُمْ أَنَا أَنْتُمْ أَنَا أَنْتُمْ أَنَا أَنْتُمْ أَنَا أَنْتُمْ أَنَا Vooral als het gaat om de stad, als het gaat om de stad, als het gaat The Prophet Muhammad is the يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ <تصفيق> تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ ये दिन है जिसने निज में निज إِذَا أَتَاكَ الْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Hij is een is een hechtaanja. Hij is is een إِنَّهُ أَكْرَمُ الْخَالِقِينَ النُّورُ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ وَدِرَاسِي الدُّنْيَا وَدَهْشَ كَدَهُ أن تأتي أرجلك الذي تتنسى أوله قبابك وقصدق أن يذلك الحنقا يقلق الله أكبر الله يستهل وكرّبتني قوم كرام والحق إلا الشرق يجين we gaan niet meer naar huis, we gaan niet meer naar huis. We En dat je het niet kan vergeten. En dat je het niet kan vergeten. En dat je het niet kan vergeten. En dat je het niet What do you Samen met u, mevrouw de voorzitter, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَندَادًا وَهُمْ عَلَيْكُمْ Ja I'm going to بِالَّتِي <تصفيق> وَبِالَّذِي كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَمُفَرِّقُ الله فارق يَخْرُجُ يخرج الَّذِي من مَخْرَجُ الَّذِينَ خَافُوا من رَبِّهِمْ سَرِيعًا الله وَقَالَ الَّذِينَ No, why you Deze verhouding is een van de belangrijkste كلين من الله في <تصفيق> Samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, samen, mm -hmm. يا من هيئ لي الله وأرته وإن ذكرنا محرام مراجعة دماء وإن يطلق <تصفيق> ملكة يمكيه شركاء سيجد به يطلق إنه En dan wil ik u ook nog even vragen om وَمَنْ أَرَادَ إِلَيَّ تَنْزِيلَ من البطن <سؤال> والغنم حرمنا عليهم سحورنا الا اذا طلبت ظهورهما اي خوايا اي ما اختلط بعهن ذلك جزاء العيون بظهرهم وانهما يَا قَارِئَ الدِّينِ رَكْنِي وَلَمْ يَجِدْ شَيْءَ إِلَّا الْقَوْمَ الْمُذِلِّينَ يَا قَوْمَ لِمَا يَجْرِي بِهِ النَّاسُ كَذَلِكَ الْحَسَبُ وَهُوَ دَائِرَةٌ أَلَمْ هَلْ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 يَا رَبِّ لَا يَنِ نَادِي آخِرَهُ يَا رَبِّ يَا دِينِ إِنَّكَ لَا نحن مرزقكم وإياهم ولا تقرموا خياتك ما ظهرنيها نادة ولا تقترني من السلسة حرام الله الله بالحق به لأيكم كائنين ولا تقرموا أنا حستاب رغصدة وعرفتني جارب رقص لا ركض من أين لناها وإن ولا أربا وليتني أعرفه وليتني أستديه أنا كنت بالشام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 رَبَّنَا إِنَّكَ تُعَذِّبُ مَن يُسِيءُ وَيَغْفِرُ لِمَن تَشَاءُ وَإِنْ أَسْأَلُنَا الْعَذَابَ الْعَجَّازَ الْجَارِحَ جَوَابَ آيَاتِنَا لِفَتًى عَنْهُ جَوَابَ آيَاتِنَا يَسْأَلُونَ عَن آيَاتِنَا لِيَجْعَلُوا لَكُمْ تَذْكِرَةً لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ كَمْ يَيْنَ يَأْتِي بَا دُعَاتِ عَبِّكَ لَنَيْنَكَ عَنَسَّ مِنَارِهَا مَنْكَ كُلْ عَامَنَكِ قَبِرُ أَيْسَكَ بَشْمٍ مِنَارِهَا خَيْرًا قُلِنْ تَغْرَيْهِ إِنَّ الَّذِينَ يَا نِسْيَةَ أَنَّ الشَّرِيمَ فِي سِجِّينٍ إِنَّ الْمُدَّثِّرَ لَلْمُدَّثِّرِ سَيُدْعَى رَبُّهُ بِالْعَزِيزِ الْجَلِيلِ نَارٌ أَحْصَنَتْ سَبْعَ أَطْوَافٍ The most important that are يَا مَنْ رَجَوْتَ لِي وَلِي وَشَمِخَ فِي نُورِكَ وَهِيَ الَّذِي جَالَتْ خَلْوٌ إِن كُنْتَ أَرَى رَجَا وَرَجَا وَدَاعَ بِشَيْءٍ تَجَاوَزَ يَدِي جَاءَ جِسْمِي إِنَّ it <laughs>